Gracias ما يحج به باب ثمانية من أبواب وجوب الحج الحديث الأول معتبرات مسلمه بن مسلم قلت لأبي بن عليه السلام قوله تعالى وللله على الناس حج مسلمه من استطاع بن سبيلا بن يكون له ما يحج به ومثلها معتبرة الحلبي حديث ثلاثة من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما السبيل قال ان يكون له ما يحج به والكلام في هذه الطائشة في مطلدين الاول ان كلمة له ظاهرة في لام الانتفاع أي سواء كان المال ملكا له أو كان مما أبيح له ان ينتفع به كأموال الأوقاف والمبرات فإنه يصدق عليه أن له ما يحج به وبهذا يكون العنوان عام من مفاد الطائفة السابقة التي حددت الاستطاع باليسار فإن من له ما يحج به قد يكون موسرا وقد لا يكون ولكن هل يشمل هذا العنوان موارد الجواز التكليفي كما لو جاز لإنسان تكليفا أن يتصرف في مال شخصا مني أن يكون له حقا فيه فهل ينطبق عليه أن له ما يحج به مثلا يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده ولكن هذا الجواز تكليفي لا ان للوالد حقا فيما للولاد فهل يصدق على الوالد ان له ما يحيي اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت بعضهم الصدق وأكده بروايتين في باب ستة وثلاثين من أبواب وجوب الحج معتبرت سعيد بن يسار سعيد بن يسار حديث واحد قلت لأبي عبد الله إسهام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه لا ما يرد يحج منه حجه الاسلام قلت وينفق من قال نعم ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده الى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي ان المال والولد للوالد وهي الرواية المشهورة انت ومالك بأبي عدم فهذه الرواية قد يقال بأنها محمولة على الحكم الأخلاقي لا على الحكم الشرعي أي من المناسب لأخلاق الولاد أن لا أبحث من التصرف في ماله وذلك باعتبار اننا اذا راجعنا باب ثمانيه وسبعين من ابواب ما يكتسب به وجدنا ان بعض الاحاديث كحديث اثنين من هذا الباب وحديث سبعة من هذا الباب ظاهر في انه طول الاب أن يتصرف في مال ولده مطلقا ولكن ظاهر حديث ثلاثة وحديث ستة من نفس هذا الواق انه لا يحق له التصرف في مال ولديه الا عند الحاجه ومقتضى حمل الظاهر على الاظهار هو ان نقول ان نفاد الباب هو عدم الجواز الا في حال الحاجه العرفية ولأجل ذلك عمل بعضهم هذه الروايه وهي معتبره ابن يسار ونحوها على الحكم الاخلاقي ولكنه خلاف ظاهر لان الامام علل الحكم بصحه حجه الاسلام من الوالد بان مال الولد له والتعليل ظاهر في بيان الحكم الشرعي الا ان يقال بان هذه الروايه ظاهرها مما أعرض المشهور عن العمل فيه فلا يصح الاتكاء عليها لإثبات <تصفيق> لإثبات عموم الاستطاعات للمال الذي يجوز التصرف فيه في بعض الحدود. المطلب الثاني في هذه الروايات في هذه الطائفه المطلب الثاني في هذه الطائفة أن يقال بأن بعض النصوص قد دلت على أن الاستطاعات يعتبر فيها الوجود لولا الاتلاف هذه من هذه النصوص معتبره الحلبي حديث ثلاثه باب ستة من أبواب وجوب الحج عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله به او يعذر به فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام ونروي الحديث يعني يعذره او يحتج بنفس الروايه في عين نسختين ويقال بان ظاهر الروايه ما دفع ذلك أن من ملك الاستطاعات ثم أتلفها فإن الحاج يستقر في ذمته وحين إذن فالمستفاد منها يعني من هذه الروايه مطلبان الاول ان الاستطاعه لا يعتبر فيها البقاء فليكفي وجودها لولا الاتلاف مو لولا الثلاث لو وجدت وتلفت لا يجب الحاج ولكن المعتبر وجودها لولا الاتلاف يعني ما لم يتلفها فالائتلاف لا يرفع كونه مستطيعان والمطلب الثاني ان قوله فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ظاهر في استقرار الحج على ذمة المخلف إذا سوف أو فوت الاستفاعات ولكن الصحيح عدم وضوح دلالة الرواية على هذين المطلبين أما المطلب الأول فلأن قوله عليه السلام ثم دفع ذلك كما يحتمل دفع الاختطاع فإنه يحتمل دفع الحج إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك يعني دفع الحاج يعني لم يحج وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أكنت الفقر محتملة لكل الأمرين فلا ظهور فيها في أن المناط هو الاستطاعه لولا الإتلاف وأن المطلب الثاني فقد ناقشنا فيه فينا سباب بأن العقاب على عدم الحج في سنه الاستطاعات ليس ظاهرا عرفا في استقرار الحج على الذمات إذ لعل المناط في العقوبة هو أن المكلف فوت ملاكا ملزما في ظرفه وإن لم يكن الحج مستقرا في ذمته نعم قد يقال بأن هناك فرق بين قوله عليه السلام في معتبرة محمد بن مسلم يكون له ما يحج به وقوله في معتبرة الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به فإن التعبير الأول ظاهر في الفعليات أي أن له ما يحج به بالفعل بينما التعبير الثاني ظاهر في كفاية القدره وإن لم يكن له ما يحج به فعلان ولكن قدرته على تحصيله أتون في تحقيق الاستطاعات وقد اولها بعضهم بالقدره الماليه يعني اذا قدر على ما يحج به بمعنى انه قادر ماديا وماليا على ما يحج به فتكون الفقرة بمفاد الفقرة السابقة أما يأتي الكلام في الطائفة الرابعه بعد العقلان الحمد لله اليوم شيعان هذا رجل عليها قبل النار لا بد ان نحصل قبلها لا دروس بعد الدروس نستمع احفظ كثير من الناس يمكن بعد السنانة صاف متى او اخر وزير. بعد يبدا بعد يعني يفكر انه بعد اصلا على نحو الاقتراح die the يا رمان يعني شلون هو جريعة هذا هو مأطيق يعني زيادة عليها جريعة زيادة عم زيادة أطيرون يتكلمون كان <كاموس>, السيد الخوي من أول 28 فيها كفيت أعطيلات كثيرة بس كلها مختصرة يعني زيارة أول رجل زيارة نصف رجل فاتي الزهراء يعني هي أعطيلات مختصرة هالشيء تصيب العندين تمامين إلى مئة وعشرين يعني أعطوشها الرومان؟ نعم قريس إلش بالسنة يا عامل السيدنا مئة وعشرين سنة ثلاثمية وخمسة وستيني عاملت بس سنة يعني نقعد نجل يومان ندرس يوم ها للمعزم. ها المعادلين الصدر يقول ها؟ <تصفيق> لا يقول نحن ها كذا يومان نجد اجد ويكون ثلاثة والغرب يومان يشتري حتى في الغرب يقولون في بعض النظريات انه لا يصح كله حملة نهاري يكون متواصلة يكون فيها تاي تاويز هو اللي بتحتاج الى مؤهلات الغياب وفنيه تكون هذه اداره مراقبه لغياب الحضور والامتحانات والمدرسين نوعا ما وال اذا أحسنة. حتى يعني ما يعني مقرض ما نفرض عليهم ما نبطل ما نقدر نحاول نستثنيهم إذا أرادوا أن يستثنيهم أما إذا كان مراجع ويحفظون على سيرة السلاب كل النظام في عدد النظام هذا ما من الايات المباركة في النور السلام يصبح وصول كل السلام وهذه الفدود مئة اثنين عشرين عدو فقرية مرحمد أولا الله التوفيق لنا ولكم Gaat het wel lekker om